يقربون بيوتهم بأيديهم وَأَيْدِ المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كذب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك كَانُوا شاقوا الله ورسوله ومن بِهَا الله كَانُوا الله شديد اللَّهَ فقطعتم من ليلة أو ترتبوها قائمة على قصولها فبإذن الله وليغزي وما الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلق رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما اتاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القبى واليسامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما ونهاكم عنه هفاته واتقوا الله إن الله شديد العقاد للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وربنا يجزون سعلا من الله وربنا ويعون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تجمعون. والإيمان من قبلهم يحقون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وللاصواتنا الذين سبقونا بالايمان ربنا زدنا اوليا اصفا الذين سبقونا في الايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ولا تجعل في قلوبنا حسدا للذين امنوا ربنا هُوَ الْوَاحِدُ الْوَحِيدُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَتَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِنَّا نُصْرَدُكُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ يقولون لإسوانهم الذين شفعوا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنقجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قُتِلُوا لا, لا ينصرونهم ولئن نصرهم من يولن الأدباء ثم لا ينصرون فأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قرم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قوة محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى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 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أقاف الله رب العالمين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 واتقوا الله وارتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله أولئك هم الفاتقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائدون لو هذا القرآن على جبل مرأيته قاشعا مدصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له مات السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم